تلاش دست یا علا شیل ہے اخلیچی وہو ہے وحی رشگین ہے تلاش دست یا علا شیل ہے وہو قالوا وراء الذهن يا زياما بعير السعال وما وخر على شافها فلش با على شافها بارك. تنش بخته تنش بارك الله بيت يخوها اش يقولوا العبره اش يقولوا خلقت العبره والجمسان والزيار والزيار والزيار وشيجل <تصفيق> تنيش تختہ اللہ چافل ہے وہو ہے صحیح رشیجل ہے تنیش تختہ اللہ شريق الهلات قطر لكم قلتم قلتم, قلتم اللي لأ انقلات واخر لكم كنت المستهل تنشبخت علتش عافلها وخواع بحير شريق الهل شيدون الحين قتال عطر يعني بعض فعال وقوها بحي رشيد تليش داختة على تشعف الهات وقوها إليه إليه إليه إيه وقوها بحي يقولوا خلتها العبره <تصفيق> وزي انا بعت <بعرفة> عربه <تصفيق> وهو هد حي راسي كلام رحم الله عزيز ولا كلام عزيز وشوفي الصبح يا اللعام متشاوله يوم حي الخيام مسهس في يا ما يكلم عام متشاوله دينك بارك الله بك تلسك تلسه دينك يا رب طاهر الهه هوه يا رب شغول خلقه العبر جئنا بأفضل غنم وخورها يمكن ستاحل صراخ لا حزن اعمال دينها يعاوي ذمين وما حد جو ديروها بحجل همجا مخايال بؤس شدات فاله وجالها مغاب بها يا له لا كاشه كوي و هوهان واحدين شبا صافي اوه كيري و شيري شيبورو خير since I stopped. i ha -way. يا ليل يا عابر يا شيك لها اتلى اشدا حلا فين ليم ما يصب يرها غيره اجاب يرها Gloria, oh hey Re'nni, u kichik خو بو اسیتنیب دی واسیل رو بو ملی کاجر عشق ويعظم لكم خويا في ايش ذا و هو حري ايمان هو لي شين نتبلا يا زياد اگیل م سگهس دي عينه اي في الشرافيله وما امصوا وما مزقوا الحشام يهنا ويا تمان نشير صوابات يثلي شمل لا هو لا اسم غيوري ولا أشمع نوان تهز ناك ووجدان وفلا يومين بدأت عذر يزين يزين ذل ايش ذا هلا هلا ايش ذا هلا هلا الله هلا هلا, هلا معذور زيانا زيانا بحيث على الضوء هو أمريك بلخبنا بلخبنا بلخبنا بلخبنا بلخبنا بلخبنا بلخبنا بس نجفع الجواب فلا جواب يا زيانا يجي لها nichya me ana o yahti ban nichya swa ban dilish me na gair ul mash yu haydana teh هو الماء وقب الماء ضويله لا فانايه وقب الماء خب او یا جی علیک این گیم منا چند یرمقذ وحید بلا احنا خیر و لا عمرک سور لو الاتار ثوان میتی جلو مجمون او انا او شامرجو أو اوالا ويا هشمر سوال شامرجو اويا معبا سبول نخوان هل زي السنيي وهذه انا هو يا معبا هو يا معبا سبول وخوها جحيه ورشيد الله او ولا عش ما صور خيال الزور او en la tercera